بسم الله و الرحمن د الرحيم ا بسم الله, الله, الله الرحيم ولسائر ل وفي الدرس السادس عشر قال الامام رحمه الله و ا ل إ ي م ا ن قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م خلقا <تصفيق> قال الشيخ الراجحي وفقه الله و أ م ا الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة ف إ ن م ا ذهبهم في مسمى <تصفيق> الحمد لله على الايمان ح وحده م د لله و ل ل والسلام ص ا من على بعده محمد ا ل م ر ج ئ ة في طرف والخوارج في الطرف المضاد أ و المعاكس له وذكر شيخنا سلمه الله أ ر ب ع فرق من فرق ا ل م ر ج ئ ة وهم من يقول ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى وهم ا ل ج ه م ي ة قل يا اكرم ي ق و ل ا ل إ ي م ا ن هو ا ل إ ي م ا ن هو ا ل م ع ر ف ة ولازم قولهم القول ب إ ي م ا ن إ ب ل ي س وفرعون والكفر عندهم ضد ا ل م ع ر ف ة وهو الجهل بالله عز وجل حيث أ ن ا ل إ ن س ا ن مهما قال من أ ق و ا ل الكفر أ و مهما عمل من أ ع م ا ل الكفر ا ل أ ك ب ر ف إ ن ه لا يكون كافرا عندهم و إ ن م ا يسمونها علامات على الكفر ولا يسمونها كفرا وهؤلاء قولهم من أ ف س د ا ل أ ق و ا ل في ا ل إ ي م ا ن و ا ل ف ر ق ة الثانيه ة من المرجعة و ي صبرية الكرامية فرقة ن س ب ة إ ل ى محمد بن كرام السجستاني ويقولون في ا ل إ ي م ا ن أ ر ف ع صوتك هو النطق باللسان و إ ن لم ينعقد عليه القلب ولازم قولهم القول بايمان المنافقين والقول الثالث وهو قول يا يا معتز قل سنخلص ط ك واحد ل ي ب ي واحد و مصري نعم ا ل أ ش ا ع ر ة ماذا قالوا ا ل م ا ت ر ي د ي ن س ب ة إ ل ى ابي منصور الماتريدي والاشاعره ة نسبة إلى, إلى, إلى ا غلط وإنما هي نسبه ا ن ة إلى أبي الحسن الأشحري أبي و و الى إ ي م ا ن أنه هو مجرد التصديق والقول الرابع وهو قول قول يا دكتور احمد قالوا الايمان هو الاعتقاد والتلفظ والعمل ليس داخلا في ه مسمع واما اهل ا ل س ن ة فاجمعوا ومنهم الخلفاء ا ل ث ل ا ث ة الخلفاء ا أ ر ب على عدا ع بحريفة أن ان ل إ ي م ا قول وعمل على أن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل ويعنون بالقول قول القلب وهو التصديق وقول اللسان وهو الشهادتان والعمل عمل القلب ك ا ل م ح ب ة والخوف والرجاء والتوكل و ا ل إ ن ا ب ة و ا ل ر غ ب ة و ا ل خ ش ي ة إ ل ى آ خ ر ه وعمل الجوارح ك ا ل ص ل ا ة والجهاد والحج ونحوها والخوارج في الطرف ا ل آ خ ر مناقضين ا ل م ر ج ع ه وهؤلاء قالوا هذا ما سيذكر الشيخ ا ل آ ن نعم العلم ا ل أ ر ب ع عدا أ ب ي حنيفه قال <تصفيق> ع ف ق ه الله و أ م ا الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة فان مذهبهم في مسمى ا ل إ ي م ا ن هو مذهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لا يفترق وذلك انهم يقولون الايمان قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح لكن الفرق بينهم وبين اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ان اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يقولون اذا فعل الانسان ا ل م ع ص ي ة نقص ايمانه وضعف واما الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة فيقولون اذا فعل الانسان ا ل ك ب ي ر ة انتقض ايمانه وخرج من الايمان يعني يخرج من الايمان ب ا ل ك ب ي ر ة لان الايمان عند الله يجب ان يكون ه ا ل ا ر يكون هناك ر ي و ه ن ا ل امر يكون ه ن ا ل ا يكون ه ن ا م ر ي ك و ا ك م ر يكون هناك ا ر يكون ه ن ا م يكون ه م ر يكون ه ا ر يكون هناك ا م يكون هناك امر و ن ه ن ا ل ا م ك و ن هناك ا م ك و ن هناك امر يكون هناك ا م و ن ه ن ل ك امر يكون هناك م ر يكون هناك امر و ن هناك م ر يكون ه ن ا م و ن هناك امر ي ك ا م ن هناك ا و ا ك ا ي ك م و ن ه ا م ر ن ه م و ن ه ن ي ك م و ن ه ا م ر ن م ر ن ه ن م ي ن ه ن م ي ا م ن هناك ا م ك و ن ه ا ك ا م ي ك و ا ك ر ي ه ف ا س ق م ر ي ن ه ي ك ا ك ا أ و مؤمن ب إ ي م ا ن ه فاسق بكبيرته أ و أ ن ه مؤمن ناقص ا ل إ ي م ا ن أ م ا الخوارج فقال و ا مرتكب ا ل ك ب ي ر ة كافر نعم يعني يخرج من ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ك ب ي ر ة ل أ ن ا ل إ ي م ا ن عندهم شيء واحد إ ذ ا زال زال جميعه و إ ذ ا ثبت ثبت جميعه ل أ ن ه لا يتبعض و ل أ ن ه ح ق ي ق ة م ر ك ب ة و ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ر ك ب ة تزول بزوال أ ج ز ا ئ ه ا نعم إ ذ ن فالخوارج يقولون مع قولهم إ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل وتصديق لكنهم يقولون إ ذ ا فعل المرء الكبير زال عنه ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ك ل ي ة أ ي خرج من ا ل إ ي م ا ن ودخل في الكفر ويخلدونه في النار وربما احتجوا بعض من الكتاب والسنة منها قول الله عز وجل وأحاطت فأولئك أصحاب النار بعض الكتاب بلى كسب به أصحاب من منها من هم الأدلة الله فيها خطيئته عز خالدون سيئة قالوا فالخلود لا يكون إ ل ا مع الكفر مع قوله تعالى بلى من كسب س ي ئ ة قالوا ا ل س ي ئ ة هنا يعني ا ل م ع ص ي ة أ و ا ل ك ب ي ر ة فما الجواب على ذلك نعم وما الداعي ما الذي حملنا على ذلك س ي ئ ة مع الخلود ا ل س ي ئ ة التي تحيط ب ا ل إ ن س ا ن هي سيئه الكفر والشرك قال تعالى بلا من كسب س ي ئ ة و أ ح ا ط ت به خ ط ي ئ ة فالسيله تحيط ب ا ل إ ن س ا ن هي س ي ئ ة الكفر و أ ي ض ا احتج بقول الله جل وعلا في س و ر ة النساء ومن يقتل ا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قالوا والقتل من الكبائر هذا يدل على أ ن ه ا ل ت ك ب الكبيره مخلد في النار ل أ ن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ف م ا الجواب على ذلك هذا الخلود خلود أ م د ي ما الدليل على أ ن ه خلود أ م د ي ما جاء في ا ل ق ر آ ن في موطن آ خ ر في ص و ر ة البقره قال الله عز وجل فمن عفي له من أ خ ي ه شيء فسمى الله عز وجل القاتل أ خ ا للمقتول وقال سبحانه و إ ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع وجود ل ا ق ت ت ا ل بينهم فهذا يدل على أ ن ه ذ الخلود ا المذكور في القتل خلود أ م د ي يعني ل م د ة م ع ي ن ة وليس خلودا أ ب د ي ا وما جعل ابن عباس ب أ ن ه خلود أ ب د ي فقد رجع ذلك رضي الله عنه وارضاه ولهم أ د ل ه اخرى ف قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر والمقصود بالكفر هنا الكفر ا ل أ ص غ ر الكفر ا ل أ ص غ ر غير المخلد في النار لصاحبه نعم نعم كذلك كذلك نعم <تصفيق> قال وفقه الله والمعتزله يقولون يخرج من ا ل إ ي م ا ن ولا يدخل في الكفر فيقول في م ن ز ل ة بين المنزلتين ويسمونه فاسقا لا هو مؤمن ولا هو كافر ويخلدونه في النار كالخوارج وهذا من أ ب ط ل الباطل واما م ر ج ع و ف وخالفوهم في ا ر ق و ه م في الدنيا, في الدنيا والحق أ ن ه يقال مؤمن ناقص الايمان إ ي م ن مؤمن ناقص ا ل إ نعم و أ م ا مرجاه الفقهاء وهم ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة وغيره فيقولون ا ل إ ي م ا ن شيئان إ ق ر ا ر اللسان وتصديق بالقلب ويقولون ا ل أ ع م ا ل ليست من ا ل إ ي م ا ن لكنها م ط ل و ب ة فعندهم أ ن الواجبات واجبات والمحرمات م م ح ر ا ت لكن لا نسميها إ ي م ا ن ا و إ ل ا فهي م ط ل و ب ة مثل ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصوم والحج وكذلك ترك المحرمات فقالوا المسلم مطلوب منه أن يترك ان ل مثل شرب الخمر والتعامل بالربا ويترك الرشوة ل م م ح ر شرب ويترك ا ت ك لا ن س م يترك هذه إيمانا بل نقول الإنسان عليه إيمانا الإنسان الواجبات نقول بل فعل و المحرمات لكنها ليست من الايمان إ ي م ن نعم س و ن ه برا وتقوى وطاعة وتقوى و ل ك لا يسموها ا ي م إ نعم ا وهذا ط وجمهور أهل السنة يقولون الأعمال واجبة وهي وعليه الأعمال من الإيمان أهل السنة قيل ل ا إن فقد خلاف بين مرجعة ا لفظي ق ه الجمهور ا خلاف ء وبين ل ف لأن كل خلاف ل ل من ا ف ظ يعني خلاف في ا ل أ ل ف ا ظ لا يترتب عليه آ ث ا ر وممن قال بذلك ياسر ب ر ه ا م ي في كتاب له أ س م ا ء ق ر ا ء ة ا ل ن ق د ي ة على ظ ا ه ر ا ت الارجاء ل ا ن ت ق د فيه سفر الحوالي وكلاهما ضال بل نقل عن شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله كاذبا عليه أ ن ه قال إ ن الخلاف بين أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و م ر ج ع ه الفقهاء خلاف لفظي وهذا من الكذب على شيخ ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه رحمه الله نفسه قال تاره يكون الخلاف حقيقيا وتاره يكون لفظيا نعم ل أ ن ك ل من الطائفتين اتفقوا على أ ن الواجبات واجبات واتفقوا على أ ن المحرمات محرمات واتفقوا على أ ن الواجب يجب فعله و أ ن من فعله يثاب و أ ن من تركه ف إ ن ه يعاقب وكذلك المحرم يجب تركه و أ ن من فعله يعاقب هذا ما اتفقوا عليه لكن اختلفوا في ا ل ت س م ي ة فجمهور أ ه ل ا ل س ن ة قالوا ن س م ي ا ل أ ع م ا ل إ ي م ا ن ا و ا ل أ ح ن ا ف قالوا لا نسميها ايمانا لكن التحقيق أ ن الخلاف ليس لفظيا ويتبين ذلك من وجوه ولذلك الشروحات هو للشيخ العيش الرجش الخلاف لفظي كما في بعض له فهذا هو البيان الواضح التفصيلي نعم فالخلاف اللفظي فهذا ماذا كما من نعم أن قرأ في في عبد بعض في كون ا ل أ ع م ا ل م ط ل و ب ة وصاحبها اذا تركها مؤاخذ في ا ل آ خ ر ة فهذا الخلاف فيه خلاف خ لفظي ا ل أ م ا عدم إ د خ ا ل ا ل أ ع م ا ل في مسمى ا ل إ ي م ا ن فالخلاف بين ا ل س ن ة ومرجاز الفقهاء خلاف حقيقي وكذلك تعريفهم ل ل إ ي م ا ن ب أ ن ه اعتقاد وتلفظ و أ ن ا ل أ ع م ا ل غير داخله ا في مسماه <تصفيق> ونقلنا لكم من قبل سبعه اجماعات على وجوب العمل في ا ل إ ي م ا ن و أ ن ه لا إ ي م ا ن بلا عمل、نعم. لكن التحقيق أ ن الخلاف ليس لفظيا أن جمهور أهل السنة الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى والسنة المعنى جمهور ومرجئة وخالفوهما الفقهاء وافقوا وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ الكتاب اللفظ في في في والواجب على المسلم أ ن ي ت أ د ب مع النصوص و أ ن يوافق الكتاب و ا ل س ن ة في اللفظ والمعنى ولا يجوز له أ ن يخالفهما لا في اللفظ ولا في المعنى نعم فهم خالفوا الكتاب و ا ل س ن ة في المعنى من جهه أ ن ا ل أ ع م ا ل مطلوبه وخالفوهم في اللفظ في عدم تسميتها إ ي م ا ن ا ف أ ه ل ا ل س ن ة سموها من ا ل إ ي م ا ن والمرجاء لم يسموها إ ي م ا ن ا و أ خ ر ج و ا العمل عن مسمى ا ل إ ي م ا ن ل ذ ل ك سموا مرجئه من إ ر ج ا ئ ه م يعني ت أ خ ي ر ه م العمل عن مسمى الايمان إ ي م ن نعم ن ث ا ا أن ر ج ل اختلافهم مع جمهور أهل ل ف في ق ه جمهور ا ا ء مع س ة للمرجعة المحضة معهم لما قالوا إن ليست من وإن كانت واجبة فدخلت المرجعة المحضة الجهمية وقالوا ليست واجبة فتحوا فدخلوا فدخلت ليست كانت ليست قالوا وإن وقالوا الباب لما الأعمال الإيمان معهم من إن ثالثا أ ن ه م فتحوا الباب للفساق ف ي أ ت ي الفاسق السكير العربيد فيقول أ ن ا مؤمن كامل ا ل إ ي م ا ن إ ي م ا ن ي ك إ ي م ا ن أ ب ي بكر وعمر و ك إ ي م ا ن جبريل وميكائيل ف إ ذ ا قيل كيف يكون إ ي م ا ن ك ك إ ي م ا ن أ ب ي بكر وعمر و أ ب و بكر وعمر لهما أ ع م ا ل ع ظ ي م ة فيقول ل أ ن ا ل إ ي م ا ن هو التصديق فقط ولا علاقه ة للعمل بالإيمان وعلى ذ ا ف أ ن ا مصدق و أ ب و بكر مصدق ف أ ن ا وهم في هذا ا ل أ م ر سواء نعم فتحوا ف باب بابا للفساق في استمراء المعاصي والذنوب والقول ب أ ن ا ل إ ي م ا ن هو التصديق و أ ن ن ي مصدق و أ ب و بكر مصدق بل قال بعضهم ان ايمان أ ف س ق الناس ك إ ي م ا ن جبريل وميكائيل و أ ب ي بكر وعمر أ ن هذا مصدق وهذا مصدق والعياذ بالله نعم رابعا من ثمرات الخلاف بين مرجعه الفقهاء وجمهور أ ه ل ا ل س ن ة م س أ ل ة ا ل ا س ت ث ن الاستثناء ء في ا إ ي م ن ا في الايمان إ ي م ن ع ن أنا ي قولت ؤ م ن إن ش ء الله لا هل يجوز أم لا يجوز أم ع فمرجع اللي يلعبون م المسلم مؤمن موجود خطاب أو السمير وهو يقول أولادنا أو أخوه أولاده الله هؤلاء هذا أن أنا إن الجانب انظر اللي في اللي يتخلهم إلى شاء خطاب خطاب المسلم بعد المغرب يكره إ خ ر ا ج ا ل س ب ي ا ن وحدهم من البيوت النبي عليه الصلاه والسلام أ م ر بذلك ل أ ن هذا الوقت تنتشر فيه الشياطين إ ل ى أ ن تذهب س ا ع ة من الليل و إ ل ى باس أ ن يخرجوا بعد ذلك أ م ا أ ن يخرجوا في هذا الوقت فقد يصيبهم ضرر وشر نعم تسمع لأن كان شيطان شيطان نعم تسمع يلعب بهم وذلك فيه نعم <تصفيق> و هو أ ن يقول المسلم أ ن ا مؤمن ان شاء الله ف م ر ج ا ت الفقهاء يمنعون أ ن تقول أ ن ا مؤمن إ ن شاء الله يقولون ل أ ن ك بهذا تشك في إ ي م ا ن ك و ا ل إ ي م ا ن شيء واحد وهو التصديق و أ ن ت تعرف من نفسك أ ن ك مصدق كما تعلم من نفسك أ ن ك تحب الرسول وتبغض اليهود فكيف تقول أ ن ا مؤمن إ ن شاء الله و لهذا يقولون من قال أ ن ا مؤمن إ ن شاء الله فقد شك في إ ي م ا ن ه ويسمونهم الشكاكه فيمنعون بناء على أ ص ل ه م الفاسد هذا الاستثناء في الايمان إ ي م ن المرجع لا و ل بالاستثناء ل ن ا في ي إ أما أهل السنة تفصيل كما سيأتي、نعم. وأما جمهور أهل فعندهم كما جمهور ما عبد الله بن مسعود من السنة السنة الاستثناء جاءنا الله آثار تفصيل فيفصلون فيقولون ولذلك بن صحيحة عبد يجوز بنفي الاستثناء وجاء عنه آ ث ا ر ص ح ي ح ة أ ي ض ا ب إ ث ب ا ت الاستثناء وهذا محمول على حال وهذا محمول على حال الذي هو تفصيل القول في ذلك عند أهل السنة كما سيبين كما سيبين الشارع الآن فيقولون فيقولون الاستثناء باعتبار ولا يجوز باعتبار فإذا قصد الإنسان الشك في أصل إيمانه فلا يجوز له الاستثناء تفصيل ذلك أهل فيقولون فيفصلون فيقولون أصل له في سيبين سيبين يجوز يجوز في يجوز هو قصد عند فلا يقول أ ن ا مؤمن إ ن شاء الله أ م ا إ ذ ا لم يرد الشك في أ ص ل إ ي م ا ن ه و ر ا د أ ن ا ل إ ي م ا ن متعدد و أ ن ه شعب و أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يزكي نفسه ولا يجزم ب أ ن ه أ د ى ما عليه ف إ ن ه يستثني ويجوز أ ن يقول أ ن ا مؤمن إ ن شاء الله ويكون الاستثناء راجعا إ ل ى شرائع ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه متعدد و ا ل إ ن س ا ن لا يجزم ب أ ن ه أ د ى ما عليه ولا يزكي نفسه بل ي ز ر ي على نفسه فيقول أ ن ا مؤمن إ ن شاء الله يعني إ ن شاء الله كملت و أ د ي ت ما علي نعم يعني إ ذ ا أ ر ا د بقوله إ ن شاء الله أ ن ه لا يدري هل أ ت ى بشعب الايمان كلها أ م أ ن فيها نقص فهذا الاستثناء ح ك م أ ن ه جائز أ م ا إ ن كان يقصد الشك في إ ي م ا ن ه هل هو مصدق أ و مكذب فهذا الاستثناء لا يجوز نعم نعم طيب نكمل هذه وكذلك إ ذ ا أ ر ا د بالاستثناء التبرك بذكر اسم الله فله أ ن يستثني فيقول فله ان يستثني فيقول انا مؤمن إ ن شاء الله هذه ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة الحال الثاني أ ن يقول أ ن ا مؤمن إ ن شاء الله من أ ج ل التبرك باسم الله نعم وهذا له نظائر في الكتاب و ا ل س ن ة أ ي ض ا قال الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إ ن شاء الله آ م ن ي ن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ها ل ك ن هناك شك أن ا شك لا ص ح ب ة سيدخلن المسجد رؤوسهم آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون الحرام لا لا ها شك في ذلك ل أ ن الله وعد بذلك ولكنه تبرك بسم الله و أ ي ض ا قولك في الدعاء ل أ خ ي ك المسلم إ ذ ا زرته مريضا لا ب أ س طهور إن ش ان ء الله طهور إ شاء الله فهل هذا على سبيل الشك إ ذ ا كنت تدعو له بطهور إ ن شاء الله لا تستثني إ ن النبي عليه السلام لم يسمح بذلك و إ ن م ا أ م ر ب أ ن يجزم ا ل إ ن س ا ن في ا ل م س أ ل ة ف إ ن الله لا مكره له و أ ي ض ا حينما تزور القبور تقول السلام عليكم أهل الديار إلى قولي عليه السلام و ا ن إ ان شاء الله بكم لاحقون هل هناك شك في ه د ا المسن موت ونلحق بهذا القبور ها هل هناك شك اذا لماذا قال ان شاء الله هذا على سبيل التحقيق وليس الشك نعم فهذه كله على التحقيق نعم او التفرق وكذلك اذا اراد عدم علمه بالعاقبه واما أ م إِذَا إ أَرَادَ الشَّكَّ ا أَصْلِ ل فِي ي ن ف ل اذا إ ك اراد ن لا ي د ي ب م ذ إِذَا ا بالخير أم بالشر فلا مال شاء الله يقول أنا مؤمن إن شاء الله نعم وَأَمَّا ا سيختم يقول يقول أم مؤمن نعم له ر أ عن إن إن الشك في اصل الايمان فلا نعم فهذه كلها من ثمرات الخلاف بين مرجئه الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه أبي حنيفة نعم من ثمرات الخلاف بين م ر ج ا ة الفقهاء ابي ح ن ي ف ة و أ ص ح ا ب ه القائلين ب أ ن ا ل إ ي م ا ن تصديق القلب و إ ق ر ا ر باللسان وبين جمهور أ ه ل ا ل س ن ة القائلين ب أ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل ونيه ة نعم طيب ب و ذ هذا ا الإيمان التفصيل إن شاء الله كافي كتاب السنة وسبقها يعني يتضح ولعل على إن مسألة أسول قدر في كتاب ا لباري إ بن ب ط ر رحمه الله فيما ذكر أ و الايمان ا ل أ و س ط تفصيل قولي في هذا وينتبه أ ن ا ل ح د ا د ي ة المجرمين يحاولوا ا ل إ ي ق ا ع بين اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في هذه ا ل م س أ ل ة حتى ولو أ خ ط أ عالم من العلماء في هذه ا ل م س أ ل ة نقول إ ن ه أ خ ط أ ولنشن ا به ونوصل له الحق الذي عند العلماء ا ل آ خ ر ي ن ولكن لا نشن به حتى ولو كان طالب علم أ ي ض ا نبين له الحق فيه ل ه و وتريث وعدم تعجل في التبديع والتضليل نعم نعم يا عبد الله في ماذا نعم ل أ ن بعض هذه السن ة لا يقولون بهذا أ ي ض ا وافقوا المرجى في هذا لكن في م س أ ل ة ا ل ز ي ا د ة والنقصان هذا إ ج م ا ع و ا ل إ ي م ا ن قول م ع م ل هذا إ ج م ا ع لماذا لا يعتبر قول ابي حنيفه هنا خارقا للاجماع ل أ ن ه مخالف للنصوص ا ل ص ح ي ح ة ا ل ص ر ي ح ة ا ل ص ر ي ح ة في الكتاب و ا ل ص ح ي ح ة ا ل ص ر ي ح ة في ا ل س ن ة نعم نعم لا لا لا يكفرونه م لا ل اما أ الامام ا ب ح ن ي ف ة رحمه الله فلا يزال العلماء ي ل ق ب و ن ه ب ا ل إ م ا م ا ح ن ي ف ة مع بيان خ ط أ ي في هذا هو شيخ أبي سليمان حمد بن نعم قد يبدئ بهذا قد يبدأ ب ه ذ اذا إ قال عم لا يدخل في مسمى الايمان وهو شخص يعني و ب ي ن له وبينا له وبينا له من أ ئ م ه ا ل س ن ة و أ خ ط ا في هذه ا ل م س أ ل ة و إ ن م ا هو شخص عادي و ب ي ن له الحق ولم يرجع فلا شك أ ن ه مخالف ا ل إ ج م ا ع ومن خالف ا ل إ ج م ا ع ضل والعياذ بالله نعم لا الاستثناء على التفصيل على التفصيل السابق نعم, نعم. لا, لا يستثنى لا يستثنى إ ل ا على سبيل التبرك أ و خوف ا ل ع ا ق ب ة أ و خوف الاتيان ب ا ل أ ع م ا ل ت ا م ة و ك ا م ل ة على وجه المطلوب نعم قال ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله ومن ترك ا ل ص ل ا ة فقد كفر وليس من ا ل أ ع م ا ل شيء تركه كفر إ ل ا ا ل ص ل ا ة من تركها فهو كافر وقد احل الله قتله نعم قال شيخنا سلمه الله تعالى على قول ا ل ا م ا ح م د رحمه الله هذا ليس من أ ع م ا ل شيء تركه كفر إ ل ا ا ل ص ل ا ة فمن تركها فهو كافر وقد احل الله قتله هذا دليل على أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يكفر تارك ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه كما ها هنا يقول من ترك ا ل ص ل ا ة فقد كفر يعني كفرا اكبر مخرجا من ا ل م ل ة وليس من أ ع م ا ل شيء تركه كفر إ ل ا ا ل ص ل ا ة ل أ ن هناك من أ ع م ا ل ما فعله كفر لكنه لا يخرج من ا ل م ل ة فيدل على ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن الكفر المقصود هنا ليس إ ل ا الكفر ا ل أ ك ب ر ل أ ن هناك من ا ل أ ع م ا ل غير الصلاه تركه ا الخلاف كفر الزكاة أ ن ي كفر أم لا. فلما يقول الإمام أحمد فلما الإمام رحمه لا يقول الله وليس شيء من ا ل أ ع م ا ل تركه كفر غير الصلاه ة يبدو على أ ن يقصد الكفر ا ل أ ك ب ر و أ ي ض ا مما استدل به ومما قاله شيخنا وقوله قد ا ح د الله قتله واضح معناه و أ ن من صلى فلا يقتل كما يفيده مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة ولهذا قال النبي عليه السلام نهيت عن قتل المصلين فدل على أ ن الذي لا يصلي لم ينه عن قتله بل يقتل ولكن هذا من قبل و ل ا ة ا ل أ م و ر قالوا م س أ ل ة ترك ا ل ص ل ا ة فيها تفصيل علماء وهي على حالتين ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن يتركها جحدا لوجوبها يعني ينكر الصلاه في الاسلام فهذا كافر بإجماع ل ل أ ن ه أ ن ك ر ا م ر م ع ل و م من الدين بالضروره ة و وهذه وجوب الصلاة ق ا ئ د ة عند اهل العلم أ ن من أ ن ك ر أ م ر معلومه من الدين بالضروره بالضروره ة و ج ب لم يخارف وجوبه الصلاة أو في وجوب كفر لكن لو أ ن ك ر إ ن س ا ن وجوب الوضوء من اكل ل ل هل إ ي لحم ا ع الابل إ ق ر ر و و ج ب ه ا ا فيعتقد أن ص ل ا واجبة ة ومفروضة ويرى أ ن هل مستحق ل لكنه فهل ع ق و وتهونا ب بتركها ة تركها كسا فهل يكفر أ ولا يكفر هذا محل خلاف بين ا ل أ ئ م ة طيب إ ذ ا كانت محل خلاف بين ا ل أ ئ م ة لماذا سقى الامام احمد هنا ومعلوما المسائل التي سقى الامام احمد هذه الخمسون, الخمسون اصلا إ ن م ا هي كلها مسائل إ ج م ا ع ي ة أ م خ ل ا ف ي ة إ ج م ا ع ي ة إ ذ ا لماذا حشر هنا و أ د خ ل هنا موضوع تارك ا ل ص ل ا ة مع أ ن الخلاف فيه معتبر بين ه العلم ولو السنة طيب ل و كان يرى بكفره ولكن غير من الامه ا ل ث ل ا ث ة الشافيه ع في الروايه ة في مؤخرة في م ذ ب المقدمه ح الحكاة رحمه بأنه في مذهبه الشافع أ ن لا يكفر وكذلك الإمام مالك وكذلك الإمام أبو حنيفة. فلماذا ذكرت هنا معنا مسائل خلافية هنا يكفر حنيفة ذكرت أبو مع أن ها لا أ ب و ح ن ي ف ة لا يرى قتله يرى حبسه نعم نعم يا أ ن ي س وهو أ ح س ن ت لعله هذا والله أ ع ل م فيما يبدو لي أ ن ه يعني متعلق بما قبله أ ن من ا ل أ ع م ا ل ما تركه كفر وليس أ ن الكفر كما يقول ا ل ج ه م ي ة يكون فقط بالقلب ولا كما يقول ا ل ك ر ا م ي ة أ ن ا ل إ ي م ا ن فقط يكون ب باللسان ولا كفر بالقلب ولا الجوارح لا ا الله أعلم هذا هو الظاهر قال لكنه ترك أكسا ا أعلم لكنه هو ه و ترك ن ت فهل يكفر أ و لا يكفر هذا محل خلاف بين ا ل أ ئ م ة ف ا ل إ م ا م أ ح م د يرى أ ن ه يكفر ولو لم ي ج ح ل وجوبها, وجوبها ولهذا قال ومن ترك ا ل ص ل ا ة فقد كفر وليس من ا ل أ ع م ا ل شيء تركه كفر إ ل ا ا ل ص ل ا ة لعلك أ تقرا يا أ ح م د أ ن ت الوقت طيب لعله ن خ ف عند ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة في تارك ا ل ص ل ا ة والى ان ناتي الى هذا الدرس ننبه تنبيه المهم وهو ليس م ع ن ا أ ن العلماء يقولون أ ن تارك هذا الشيء ك ا ل ص ل ا ة يكفر حتى ولو كان هذا القول هو القول الراجح أ ن ا ل إ ن س ا ن يتجرا على تكفير شخص ما قبل إ ق ا م ة الحجه و إ ز ا ل ة الشبهه و إ ن م ا لا بد من البيان وتبصير الناس ونحن ايها الاخوه لأن نقول نحن دعاء ولسنا قضاه الذي يحكم بالكفر هو العالم أ و القاضي أ م ا نحن ندعو الناس للخير ونبين لهم الحق ل أ ن قد يقول شخص اذا كان الراجح هو هذا الذي يرجحه ا ل ش ا ر ح إ ذ ا كل من رايناه لا يصلي فهو كافر لا لا ل انتظر ا انتظر حتى ا ل ش ا ر ح نفسه لا لم نعلم من حاله هذا كيف أ ن ت نعم